وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط معا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقوله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس الفطرة خمس علاقة هذا الحديث بالطهارة ظاهرة وذلك أن المضمضة والاستنجاء وغسل البراجم وقص الشارب ونطف الإبط وحلق العانة وكل ذلك مما ذكر في هذا الحديث وفي غيره من سنن الفطرة كله يتعلق بالطهارة كله يتعلق بالطهارة ويحتاج إليه إلى معرفته فيما يتصل بالغسل والوضوء والاستنجاء نعم وسائر التنظف فهذه علاقة هذا الحديث في موضوع الطهارة الفطرة خمس كلام أهل العلم رحمهم الله على الفطرة كلام كثير جدا وأكثر ما يتكلمون على معنى الفطرة عند الكلام على قول النبي صلى الله عليه وسلم عند قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة وكلامهم هناك يتصل بالاعتقاد وأصل معنى الفطرة على كل حال الذي الذي يظهر والله تعالى والله تعالى أعلم أنها تأتي في كلام العرب لمعان متعددة تأتي لمعان متعددة كما أنها أيضا في معناها الشرعي أو الاصطلاحي تستعمل استعمالات متعددة لربما يوجد شيء من الارتباط بالمعنى بين بعضها فهي في كلام العرب تأتي بمعنى الخلق والإيجاد وتأتي بمعنى الإنشاء لأول مرة فالله عز وجل هو فاطر السماوات والأرض أي هو الموجد والمنشئ والخالق للسماوات والأرض وتأتي بمعنى الإيجاد لأول مرة في غير الخلق كما تقول مثلا أنا الذي فطرت هذه البئر بمعنى أنا الذي حفرتها أولا والارتباط بين هذا المعنى وبين المعنى الذي قبله ظاهر وذلك أن الخلق والإيجاد الذي وصف الله عز وجل به نفسه بأنه فاطر السماوات والأرض بمعنى أنه موجدهما على غير مثال سابق فهو بديع السماوات والأرض هو الموجد الخالق المنشئ من العدم فحينما يستعمل ذلك في الإيجاد لأول مرة فهو يرجع إلى المعنى الأول إلا أنه قد لا يقال لهذا بأنه خلق وإن كان الخلق يضاف إلى المخلوق أيضا بمعنى التقدير تارة وبمعنى التصوير تارة أخرى التقدير كقول الشاعر يمدح ملكا فلا فلأنت تفري ما خلقت وغيرك يخلق ثم لا يفري بمعنى تقدر وتنفف وغيرك يخلق ثم لا يفري يعني يرتب ويخطط ولكن لا يستطيع أن ينفذ يعجز لقلة إمكاناته أو لوجود المانع وأما بمعنى التصوير فالله عز وجل التصوير والتشكيل نعم، فالله عز وجل أخبر عن عيسى صلى الله عليه وسلم وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير. تخلق من الطين بمعنى أنه يشكل ويصور من الطين على هيئة الطير، نعم. وفي الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. ما معنى هذا في التصاوير معناه أنه يشكل ويصور هذه التصاوير من الخشب أو من الفلين أو من المعادن أو من الطين أو من غير ذلك. يخلق كخلقي، نعم، فهي تأتي بما وهذا الارتباط ظاهر بين المعنيين كما سبق، ولكن المخلوق لا يوجد من العدم، ذلك مختص بالله تبارك وتعالى، ثم تأتي الفطرة أيضا بمعنى الدين، بمعنى الدين، وعلى كل حال. في قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة الذي عليه أهل السنة في تفسيره بأنه يولد حنيفا على الإسلام كما قال الله عز وجل هذا يفسره فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لا تبديل لخلق الله فوصف ذلك بأنه فطرة الله تبارك وتعالى وهذه هي هذا هو المراد بقوله فأقم وجهك للدين حنيفا فالفطرة في ذلك الحديث كل مولود يولد على الفطرة يعني على على الدين الحنيف على الإسلام هذا الذي قاله أهل السنة والجماعة خلافا لطوائف المتكلمين الذين اختلفوا في معنى ولسنا بصدد كلامهم ومقالتهم لكن هنا كل مولود يولد عفوا هنا الفطرة خمس هل مقصود به الدين؟ هل مقصود بها الخلق الإيجاد من العدم التصوير الإيجاد أولا ما المراد بها الذي يظهر والله أعلم الفطرة خمس أي الأمور التي هي من السنة يمكن أن تقول من سنن المرسلين أو من سنة إبراهيم صلى الله عليه وسلم ومن الحنيفية التي هي الملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيكون ذلك مرتبطا بقوله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله فالفطرة هي الحنيفية فهي فيما يتعلق بالديانة والاعتقاد هي ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم هي الإسلام والإسلام هو دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهذه الأمور المذكورة هي من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولهذا جاء في الحديث من السنة من السنة قص الشارب وندف الإبط وتقليم الأفار وهذا هو الأقرب الله تعالى أعلم ومن أهل العلم يقول بأن الفطرة هنا هي ما جبل الله عز وجل عليه الناس الذين لم تتكدر فطرهم ولم تتدنس بحيث إنهم أن طباعهم تميل إلى ذلك وتستحسنه وتنفر من أضداده ترك الشوارب طويلة والأضفار طويلة هذه من صفات البهائم أو الشياطين وليست من مقتضيات الفطرة التي تدعو إلى النظافة والطهارة وحسن الهيئة والتميز في الظاهر والباطن كما قال الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم في ظاهره وفي باطنه في باطنه على الفطرة كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانها أو ينصرانها وكذلك في ظاهره ميزه عن صفات العجموات والشياطين وما أشبه ذلك ولا نحتاج أن نطيل أكثر من هذا لكن هذه خلاصة لكلام كثير وأكثر ما يذكر ذلك في كتب الاعتقاد في كتب الاعتقاد يطيلون جدا ويذكرون مقالات الناس في هذا ولكن هذا القدر يكفينا هنا والعلم عند الله عز وجل يقول صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس الفطرة خمس هذا اللفظ يشعر بالتخصيص والحصر يشعر بالحصر يعني كأن الفطرة منحصرة بهذه الأمور ولكن هل هذا الحصر مراد أو غير مراد هذا الحصر غير مراد لماذا غير مراد لما جاء في الأحاديث الأخرى لما جاء في بعض الروايات نعم الفطرة خمس أو خمس من الفطرة فلفظ خمس من الفطرة ليس في حصر ليس في حصر وكذلك أيضا هذا من حديث أبي هريرة وكذلك أيضا ما جاء من حديث ابن عمر مرفوعا من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار إلى آخره من الفطرة معناه أنه أن هناك أمور أخرى سوى هذه المذكورة من الفطرة كذا وكذا وكذا سزاك الله خير الله يبارك فيك وصلاحك طيب وكذلك في بعض الواياه ثلاث من الفطرة وفي الحديث المشهور عند مسلم حديث عائشة رضي الله عنها عشر من الفطرة وذكر هذه المذكورة هنا الخمس إلا الختان وزاد إعفاء اللحية إعفاء اللحية والسواك والاستنشاق وغسل البراجم والاستنجاء ونسي الراوي العاشر أقل إلا أن تكون المضمضة والمقصود بالغسل البراجم يعني رؤوس السلاميات وهي هذه العقد التي تكون في المفاصل مفاصل الأصابع في ظهور الأكف أما بواطن ذلك فإن فإن من أهل العلم من يقول إنها الرواجب يسمونها الرواجب هذه وهذه يقولون لها البراجم و سبب غسلها أن هذه العقد قد لا يصل الماء إلى الجلد في الطهارة في الغسل وفي الوضوء وقد ذكر بعض أهل العلم أنها تغسل أن غسلها من الفطرة حتى في غير الطهارة الشرعية الوضوء والغسل والسبب في ذلك أن العرب لم يكن من عادتهم غسل الأيدي بعد الطعام ولا قبل الطعام ما كانوا يغسلون أيديهم بعد الطعام ولربما الواحد مسح يديه أو مسح بهما وجهه ولربما مسح قدمه وذلك من أجل تليين الجلد ليس عندهم مراهم وليس عندهم كريمات ولا عندهم فمثل هذا الدهون التي تبقى يمسحون يستغلون ذلك بمسح الوجه ومسح فتبقي رائحة الوجه ما شاء الله من الودك هذا إذا وجدوه فهو عندهم أطيب من ريح المسك. نحمد الله عز وجل على هذه النعم. صل الله يرزقنا وإياكم شكرها. فالمقصود إن إن إن إنهم لم يكونوا يغسلون الأيدي، فكانت تجتمع الأوساخ في هذه المواضع. فكان من مقتضى الفطرة غسل ذلك غسل ذلك فالمقصود هنا نعم الفطرة خمس لا يخص ذلك بهذه الخمس بل هذه الأحاديث تدل على أن هذه الخمس هي من هي من جملة خصال الفطرة من جملة خصال فلماذا خص هذه الخمس ذكرها لاقتضاء المقام أو لأن الله أطلعه في مقام آخر على غيرها أو لأن هذه الأمور الخمس هي الأهم لاعتبار من الاعتبارات لكننا نعلم أنها لا تختص بها لما دلت عليه الأحاديث الأخرى والله تعالى أعلم الفطرة خمس نعم الختان والاستحداد وقص الشارب إلى آخره الختان مصدر وذكرنا لكم مرارا أن المصدر تارة يطلق ويراد به الفعل يعني عملية القطع وتارة يقصد به المفعول وتارة يقصد به المصدر تارة يقصد به الفاعل فهنا لا يتأتى الفاعل بطبيعة الحال لكن الفعل وكذلك أيضا المفعول كما تقول القرآن باعتبار أنه مصدر قراءة تقول القراءة القراءة والكتابة ترى يراد بها نعم الفعل فعل القارئ أو كتابة الكاتب وتارة يقصد بها المقروء والمكتوب. تقول هذه كتابة فلان، أي خطه. وتقول هذه قراءة فلان. أو سجلت له شريط. تقول هذه قراءته. أو تقول قراءته ضعيفة. أو نحو ذلك. أو قراءته حسنة. أو نحو. فعلى كل حال، هنا يقول الفطرة خمس الختان. الختان والإعذار هو مصدر يراد به قطع القلفة من الرجل وذلك تلك الجلدة التي تغطي الحشفة ويقال له إعذار يقال ذلك في حق الرجل وفي حق المرأة وتختص المرأة أن ذلك يعبر عنه بالخفط بالخفط والمرأة يقطع ما فوق القبل ما فوق الفرج وهي جلدة يشبهها الفقهاء عادة بعرف الديك وبعضهم يعبر عنها بالنوات تقطع هذه الجلدة ولا تستأصل لا تستأصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى تلك المرأة حديث أم عضية نهاها عن ذلك و. ذلك من أجل أن تكون أحظى عند الزوج ما الله من الختان هل لقضية تتعلق بالشهوة أو أنه من أجل الطهارة ذكر الفطرة هنا وذكر الختان في خصال الفطرة يقتضي أن ذلك من قضايا الطهارة وهل هو في الرجل والمرأة كذلك يعني من أجل الطهارة هذا اللي يظهر أنه في الرجل وفي المرأة من أجل الطهارة فالرجل يكون تعلق الطهارة في حقه أوضح وأظهر وذلك أن هذه الجلدة التي تغطي الحشفة من الذكر إذا تركت كانت مجمعا للقاذرات والأوساخ والنجاسات تدعم سيكون ذلك سببا لاجتماع الأمراض والجراثيم والنجاسة أيضاً فلا فلا تتحقق طهارته في موضع يكون منه البول فذلك مضينة اجتماع النجاسات وفي حق المرأة كذلك هذا موضع قريب من مخرج البول. وهو أيضا فوق الفرج فذلك مظنه الاجتماع النجاسات والقذر أيضا فيقطع للتطهير والتنظيف هل له علاقة بموضوع الشهوة؟ الجواب نعم له علاقة بالنسبة للمرأة ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استئصاله وإزالته بالكلية وذلك أن هذا الموضع له أثر في شدة تحرك شهوة المرأة عند الوقاع يعني الإثارة إثارة الغريزة عند المرأة عند الوقاع له تعلق واتصال بهذا المحل لأنه أكثر الأماكن عند المرأة حساسية نعم فإذا قطع بالكليه أثر ذلك على أثر ذلك على استجابتها في معاشرة الزوج فيكون ذلك سببا لزهده فيها وهذه من لطف الشارع وحكمته فنهى عن استئصاله بالكليه، ولكن ولكنه يبقى جزء منه ويزال الزائد من أجل النظافة والطهارة هذا الذي أظنه والله تعالى أعلم في علته في علته وتذكرون قبل سنوات أثيرة جلبة وضجة في الصحف بعض البلاد من أجل هذه القضية بالنسبة للنساء وأن هذا ظلم للمرأة وأنه كذا وكان كل الكلام يدور على قضية الشهوة وليس الأمر كذلك الأمر يتعلق بالطهارة أولا هذه هذه العلة والحكمة والله أعلم من الختان وهذه حقيقته بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة وتسميته وهو من سنة إبراهيم صلى الله عليه وسلم معلوم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام اختتنا وهو ابن ثمانين لما بلغ الثمانين نعم بعد ذلك هذا الختان ما حكمه هذا الحديث ذكر خمس من الفطرة وعشر أيضا من الفطرة وفي هذين الحديثين ذكر ذكر الختان فهل هذا بمجرده يدل على الوجوب لكونه من الفطرة قد لا يدل على ذلك دلالة واضحة صريحة يضاف إلى ذلك الأمور التي اقترنا بها مثل قص الأطفار وقص الشارب وغسل البراجم وما ذكر معه مما يكاد يتفق الفقهاء على أنه غير واجب وسيأتي الكلام عليها وهذا ما يسمى بدلالة الاقتران عند الأصوليين وهي ضعيفة وليست على وثيرة واحدة قد يوجد معها قراء تقوي اعتبارها وقد لا يوجد معها قراء فترد فهي تختلف من موضع لآخر والله تبارك وتعالى أعلم فعلى كل حال هذا الحديث لا يدل بمجرده على الوجوب لكن يدل على أن ذلك من الفطرة نعم وخصال الفطرة كما ذكرنا في تفسيرها ومعناها الآن هل يقال بأن الختان واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به بعض من أسلم ألقي عنك شعر الكفر واختتن إذا صح الحديث من أهل العلم ضعف هذا الحديث كالحافظ بن حجر رحمه الله تعالى نعم ومنهم من يحسنه كالألباني فمن حسنه قال هذا أمر والأمر للوجوب الأمر للوجوب طيب إذا قلنا إن هذا أمر والأمر للوجوب، فهل ذلك يختص بالرجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به الرجل ولم يأمر به النساء اللاتي أسلمن؟ لاحظت، فهل نقول هو مختص بالرجل أو يقال النساء شقائق الرجال إلا فيما دل دليل على تخصيصه؟ كما يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل من أسلم أن يختتم كما هو معلوم وأمره صلى الله عليه وسلم لواحد يقوم مقام أمره للجميع يكفي أن يأمر واحدا فيتناقل الناس ذلك عنه ويعرفونه فكما يقال إن قوله ألقي عنك شعر الكفر على على فرض أن الحديث يرتقي لدرجة الحسن قال هذا أمر والأمر للوجوب وذلك ليس بمختص بهذا الرجل بعينه وإنما لكل الرجال طيب والنساء شقائق الرجال النساء شقائق الرجال نعم أو يقال إنه سن في حق المرأة لحديث آخر يدل على ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث شداد بن أوس الختان سنة في حق الرجال مكرمة في حق النساء هذا أيضا ضعفه الحافظ بن حجر وحسنه الألباني الآن هذا الحديث يدل على أنه ليس بواجب على المرأة ولكن في حق الرجل في حق الرجل قال هنا سنة وهناك أمره به فهل قوله صلى الله عليه وسلم هنا بأنه سنة أي أن ذلك من سنن المرسلين مثلا أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تفسر السنة باصطلاح حادث اصطلاح الحادث ما هو؟ اصطلاح المتأخرين من الفقهاء وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه وعند الأصوليين ما أمر به الشارع أمرا غير غير جازم ما أمر به الشارع أمرا غير جازم نعم وقيل غير ذلك ولا مشاحة في الاصطلاح على كل حال لكن مهما يكن لا تحمل ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم بل ألفاظ الشارع عموما على اصطلاح حادث فقوله صلى الله عليه وسلم الختان سنة في حق الرجل إن صح فإنه لا يفهم منه بحال من الأحوال السنة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها لماذا لأن هذا الاصطلاح جديد وإن فهم بعض أهل العلم ذلك منه قالوا إنه سنة لهذا الحديث قالوا سنة في حق الرجل والمرأة لهذا الحديث نقول هذا الحديث لا يدل على أنه يثاب فاعله من الرجال لكن هذا الحديث يدل على أنه لا يجب على النساء ففهمنا دخول النساء في السابق في الحديث ألقي عنك شعر الكفر واختتم نعم فهمناه من تعميم هذا اللفظ بما سبق لكن وجد ما يخصص النساء وهو هذا الحديث وهذا الذي عليه عامة أهل العلم أن الختان لا يجب في حق المرأة بل هو شيء طيب حسن إن فعله وإلا فلا حرج فلا حرج وأما في حق الرجل فظاهر الأمر الوجوب كما سبق ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في خصال الفطرة ثم أيضا لمعنى آخر وهو أن ذلك موضع تتعلق فيه النجاسة بصورة أكثر وأشد بالنسبة للرجل فلو ترك فكان ذلك محلا للنجاسات ولا يكون الإنسان بهذا الاعتبار متطهرا وهذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم أن الختان يجب في حق الرجل وهو أمر حسن في حق في حق المرأة لكنه لكنه لا يجب لكنه لا يجب وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود خمسة عشر وجها تؤيد القول بالوجوب. وخمسة عشر وجها وجوه كثيرة جدا ليس من شأننا أن نستطرد في هذه الدروس وأن نطيل في التفصيلات لكن يذكرون أدلة وبعض هذه الاستدلالات يستدل بها المخالف أيضا مثلا كونه موضع للنجاسات وهذا عضو من الإنسان يقطع لو لم يكن ذلك واجبا لما قطع كيف يستحل قطع عضو وما يحصل فيه أيضا من الإيلام والجرح ولا ربما سرت هذه الجراحة ربما مات بسببها نعم فيقول فيه انتهاك عضو وفيه كشف وعورة ولا يجوز كشف العورة ألا للضرورة أو الحاجة التي تنزل من طبعا هذه الأشياء التي يريدونها منها ما يحتاج إلى مناقشة يعني ليس بالضرورة أن يكون مقبولا مئة بالمئة كشف العورة يمكن أن تكشف العورة في غير الضرورة لك للحاجة للحاجة نعم مثل العلاج الذي لو ترك فإنه لا يغلب على الظن أن الإنسان يموت إنسان في جلده في موضع العورة المغلظة فيه قرحة مثلا هل يجوز أن يراها الطبيب ولا ما يجوز يجوز مع أنها ليست بضرورة وإنما هي حاجة فبعض الاستدلالات التي يذكرونها أو الوجوه اللي يسمونها الاستدلال من جهة النظر العلماء رحمه الله يذكرون أدلة من جهة النقل قال الله قال رسوله أو الإجماع ويذكرون أدلة من جهة النظر وهي تعليلات منها ما يكون متجها قويا ومنها ما يكون دون منها ما يكون دون ذلك نعم وعلى كل حال لعل هذا القدر يكفي في الكلام على الختان قال الختان والاستحداد لاحظ الآن التعبير بالاستحداد الاستحداد ما المراد به استحداد من استعمال الحديد وهو الموس في الحلق يحلق بالموس فهو يقول والاستحداد وجعل ذلك من الفطرة وهل فرق بين الرجل والمرأة؟ الجواب لا لم يفرق بين الرجل والمرأة والنساء شقائق الرجال فيقال الاستحداد بمعنى استعمال الموس وذلك في حلق العانة يستوي فيه الرجل والمرأة وما يدل على ذلك أيضا حديث آخر نعم وهو حديث طرق المسافر لأهله ليلة لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه علل ذلك بماذا قال حتى تستحد حتى تستحد المغيبة يهوية التي غاب عنها زوجها بمعنى أنها تبقى مدة وزوجها مسافر لا تعتني بنفسها العناية المطلوبة فهي بحاجة إلى أن تتهيأ تستحد المغيبة بمعنى أنها تحلق ذلك المحل ففعبر عنه بالاستحداد فيدل ذلك على أن المرأة كالرجل في هذه القضية ومن أهل العلم انفرق بين المرأة والرجل بوجه من النظر ولكن هذا الوجه معارض للحديث قالوا بأن ذلك يكثر الشعر ويجعله خشنا غليظا وهذا لا يطلب بالنسبة للمرأة يكثر مع استعمال الموس ويغلف يكون خشنا خشنة زائدة فقالوا إنه يكون بالنسبة للمرأة بالنتف بالنتف واعترض عليهم معترضون نحن لا نذكر خلاف وإنما نذكر فقط نعم ما أخذ المسألة هو لماذا يقول بعضهم بهذا وبعضهم يقول بهذا لهذا السبب تكثير الشعر أمر يزهد الزوج بها يخشن هذا المحل ولهذا قالوا بأن المرأة لا تستعمل الموس مع أن النتف بذلك المحل في إيلام شديد جدا لا يطاق ولا يحتمل ويأتي من يعترض على هذا ويقول إنه يسبب رخاوة المحل النتف وهذا عمر غير مرغوب فيه وبعضهم يأتي ويستدرك ويفرق بين المرأة الشابة والمرأة الكبيرة يقول الشابة بالعكس إن ذلك المحل ينبو ويرتفع وذلك من الصفات المرغوبة بالنسبة للمرأة وأما الكبيرة فإنها تحلق لرخاوة المحل أصلا وضعف الجلد فتحلق لألا يزداد استرسالا ورخاوة والذي يظهر والله أعلم أنه لا يفرق بين الرجل والمرأة في هذا لظواهر هذه الأحاديث ولكن يمكن أن يزال ذلك بأي لون من المزيلات بشرط أن لا تكشف العورة عند غير الزوج يعني مثلا لو أن المرأة بنفسها أزالته بأشعة الليزر كما نقرأ في هالدعايات لكن عند امرأة أو رجل هذا لا يجوز ولا تفعلهم امرأة عند رجل غير الزوج ممن تعرف الحياة أمي كلها خلاق ويمكن أن يزال بأنواع من المصنوعات التي من شأنها أن تزيل الشعر لا إشكال في هذا هذا بالنسبة لحلق العانة الآن لاحظ الكلام على الختام الأظهر فيه الوجوب والعانة الذي عليه عامة أهل العلم عامة أهل العلم حتى إنه لا يكاد يخالف في هذا أحد المذاهب الأربعة أن ذلك سنة ومستحب، إلا أن بعضهم كالشافعيين يقولون إن أمرها الزوج به حلقت معنى الحديث نعم ذكر ال أن هذه من أمور الفطرة وهو محل تجتمع فيه أيضا القدر والنجاسة أضف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم كما في حديث أنس عند مسلم، نعم، وقت لنا في قص الشعر وتقليم الأظفار ونفِّل الإبط وحلق العانة، ألا يترك أكثر من أربعين يوماً؟ فظاهر هذا التوقيت إنه لا ليس لهم أن يتركوا أكثر من هذا، وكثير من أهل العلم يقولون يستحب أن يكون ذلك كل جمعة، وبعضهم يقول هذا يختلف من شخص إلى شخص. بحسب درجة نمو هذه الأشياء من الأظفار والشعر، و... لكن الذي عليه عامة أهل العلم أن ذلك لا يجب، وهذا فيه غرابة. لا يجب يقولون حتى بعد الأربعين. يقولون هو سنة مستحب. نعم. طيب. قال الختان. والاستحداد وقص الشارب طبعا عفوا قبل ما نتجاوز الاستحداد الاستحداد جاء التعبير عنه في بعض الحديث حديث أبي عند رواية عند النسائي حلق العانه حلق العانه والعانه معروفة الذي عليه أكثر أهل العلم أنها الشعر الذي يكون فوق القبل وحوله بالنسبة للرجل والمرأة هذا هو المشهور وهل ذلك يختص به ولا يدخل في المعنى ما ينبت من الشعر في المواضع الأخرى التي تحتاج إلى تنظيف وتطهير مثل ما يكون بين القبل والدبر ويذكرون ما يكون حول الدبر ونحو ذلك هل هذا يطلب من أهل العلم قال إن ذلك يجب لوجود المعنى أنا بحاجة إلى تطهير وتنظيف وعفوا ما قالوا يجب قالوا الحكم متحد الحكم متحد لا سيما من كانت عادته الاستجمار قال هو في المعنى مثله أشد لكن الذي عليه عامة أهل العلم أن المقصود به حلق العانه هو ما حول, ما حول القبل ما حول القبول ولا شك أنه في حق المتزوج أو المرأة المتزوجة آكد كما يقال إن الختان أيضا إنما يطالب به الإنسان إذا نهز البلوغ لأنه تجب عليها الطهارة لكن لو فعل في الصغر فهو أحسن وأسرع في بر الجرح ولكنه لا يجب لا يجب فص لا يجب في الصغر. طيب يقول والاستحداد وقص الشارب هنا عبر بالقص والشارب معروف وإذا أخذنا بهذه الرواية فمعنى ذلك أنه يقص ما سترسل على الشفة يؤخذ من الشارب بحيث يكون فوق الشفة لا يزيد عليها لأنه ينغمس في الشراب ويعلق به الطعام وليس ذلك بالأمر المستحسن فهو خلاف النظافة أمر تنفر منه الفطر السليمة فيقص ما زاد ما زاد على الشفا لو بقينا مع هذه الرواية لم يلتفت معها إلى قول آخر لأن القص لا يفهم من سوى هذا لكن لاحظوا الألفاظ النبوية قص الشارب وجاء في بعض الروايات الجز الجز والجز بمعنى القص الجز بمعنى القطع فهو بمعنى القطع بمعنى القطع والقص وجاء الإحفاء أيضا والإحفاء يحتمل القص ويحتمل المبالغة في ذلك يحتمل المبالغة في ذلك فيبقى ذلك متردداً بين الحلق وبين المبالغة في القص ويحتمل معنى أيضاً القص يحتمل معنى القص لكنه يشعر بمبالغة, يشعر بمبالغة فيه والله تعالى أعلم ولهذا فسره بعضهم بالاستقصاء في القص وليس بمعنى الحلق وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم أن الشارب لا يحلق بل عد ذلك الإمام مالك رحمه الله من المثله ولكن الحديث الذي الروايات التي ورد فيها ذكر الاحفاء وأيضا الانها كما في الصحيح انهكو الشوارب فهذا يدل على مبالغة في القص. مبالغ في القص وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يحفي شاربه حتى لا يترك منه شيئا يحفي شاربه وليس ذلك أيضا بدال على الحلق فقد يكون يبالغ في قصه حتى لا يبقى منه شيئا لكن الحلق هو أخذ الشعر من منابته هذا الحلق ف وكان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك وكان الإمام أحمد يحفيه إحفاء شديدا وعلى كل حال هذه الأحاديث إما أن يقال بأن بعضها يفسر بعضا والمقصود بالقص أي مع المبالغة لكن لا يصل إلى درجة الحلق وإما أن يقال بأن هذه الأحاديث دلت على صور متعددة من الاستقصاء في الحلق عفواً في القص وال والجز والإحفاء أو أخذ ما زاد على الشفة فقط أخذ ما زاد على الشفة فقط وهل يدخل في ذلك السبالان وهما الطرفان للشارب؟ فما أخذوا هذه المسألة أن من قال من نظر إلى أنهما من الشارب قال حكمهما حكم الشارب هنا ومن نظر إلى أنهما من اللحية من نظر إلى أنهما من اللحية واللحية هي الشعر النابت على اللحى الأسفل العظم الفك الأسفل فهذه يمكن أن تدخل فيه فمن نظر إلى أنها تابعة للحيقا لا يزال واحتج أيضا بأن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا غضب كان يفتل شاربه أو سباله قالوا معنى ذلك أنه كان يتركها ثم إنها أيضا وجه من النظر قالوا هذه لا تنزل معه أصلا في الطعام ولا في الشراب فالعلة التي من أجلها أمر بالقص أو الجز أو اللحفة غير موجودة ولذلك لو قال قائل بأن المقصود من الفطرة يتحقق بالقص وأما السبال فيترك فأظن أن هذا القول متجه وهو قول قريب فمن أخذ أكثر من ذلك من الشارب فيما لا يصل إلى الحلق فهذا تدل عليه بعض الروايات ولهذا قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله إنه مخير بين هذا وهذا لكنه لا يترك ذلك مسترسلا والذي عليه عامة أهل العلم أن ذلك من السنة أنه من السنة والله تعالى أعلم والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأبفار والأبفار معروفة والمقصود بتقليم يعني أخذ ما زاد على ملتقى الظفر مع اللحم في رأس الأصبع هذا المقصود به تقليم الأبفار والمقصود بهذا النظافة والطهارة ولهذا نجد أهل العلم يتكلمون على حكم طهارة الإنسان إذا كان الوسخ عالقا تحت أظاثره معنى أن الماء لم يصل فهل يجزئه تجزئه الطهارة الغسل والوضوء من أهل العلم أن يقول يجزئه لأن ذلك يسير مغتفر ويشق التحرز منه ومنهم من يقول لا يجزئه وقصد بهذا أن المسألة إذا كانت بهذه المثابة فينبغي تعاهد ذلك وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم فيه 40 يوم المدة محددة معلومة فلا يترك يطول ويزيد على هذه المدة ومن أهل العلم نستثنى حال كون الإنسان في الجهاد وقد ذكر هذا الإمام أحمد رحمه قال له يحتاج إلى فك الحبل وما إلى ذلك وأما ما ورد فيه من الحديث فلا يصح في حال الحرب في توفير وإطالة الأبثار لا يصح وكذلك ما ذكر من ترك الشوارب طويلة كما يقوله بعض الحنفية في حال الحرب قال لأنه أوفر في الهيبة في الهيبة فهذا أيضا غير صحيح ومخالف مخالف للحديث نعم طيب وقص الأبثار ونتف الإبط الإبط شعره خفيف ليس كالعانة فيسهل نتفه ثم أيضا إذا حلق فإن ذلك يكون أدعى لي نمو الشعر وكثرته وخشونته لكن هل يجزئ الحلق؟ الجواب نعم هل يجزئ إزالة بأي طريقة؟ الجواب نعم يحصل المقصود بذلك وأما تعلق ذلك بالنظافة فهو ظاهر نتف الأبض طيب الآن هذه الشعور التي يأخذها الإنسان ماذا يصنع بها هل يدفنها هل يحرقها هل يرميها لم يصح في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن من أهل العلم من استحب ذلك استحبه جماعة من أهل العلم كالإمام أحمد وغيره منهم من نظر إلى أنها أجزاء من بني آدم فتدفن تكريما لها أجزاء من بني آدم ونقل ذلك عن ابن عمر أينه كان يدفن ألثاره وشعره ومن أهل العلم نظر إلى أيضا ملحظ آخر وهو أن تغيبها بالدفن يكون من باب الوقاية أيضا لألا تؤخذ هذه الأشياء ثم يسحر هذا الإنسان بهذه الأجزاء والبقايا منه تعرفون الآن اللي يقوم بالسحر كثير منهم الخادمات وما إلى ذلك هذه الرسائل اللي ترسلها إلى بلدها في كثير منها فيها شعر أو فيها أظفار من هذا الإنسان الذي قصدوا أن يسحروه نعم على كل حال ذلك لا يجب فإن فعل فهو حسن الأشياء الأخرى المذكورة في حديث عائشة مثلا العشر منها إعفاء اللحية هل اللحية أيضا يقال أنها سنة بالاتفاق كما في هذه الأشياء الجواب لا هي واجبة وهذا من الأدلة التي تدل على أن دلالة الاقترام غير غير حجة لا يحتج بها فذكر اللحية مع قص الأضفار ومع هذه الأمور نعم والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأحاديث كثيرة بإعفاء اللحة وتركها وعدم التعرض لها بالنسبة للشارب أيضا قد نستدل على الوجوب بدليل آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ شاربه فليس منا هذا الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الترمذي من لم يأخذ شاربه فليس منا. فيفهم من الوجوب مع أن عامة أهل العلم يقولون بالاستحباب الختان واجب قضية الأظفار التوقيت وكذلك أيضا ما ذكرت من قضية تعلق الأوساخ بها عندما يقول بأن ذلك لا يجزئه في الطهارة فصارت مظنة لي بطلان طهارته نعم وهكذا فهذه الأشياء بينها تفاوت فينبغي للإنسان أن يحرص على تعاهد ذلك منه وأن يمضي عليه أربعون ولم يأخذها والله تعالى أعلم فضل نعم وعن أبي هريرة رضي الله باب الغسل من الجنابة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 الجنابة لربما تدور معانيها في كلام العرب على معنى البعد على معنى البعد فهو لا يقرب الصلاة نعم وعلى كل حال يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنوب قال فانخنست منه يعني كما جاءت في رواية أخرى فانسللت، يعني صلى الله يعني أنه انقبض من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانسل فلم يلقه. يقول فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنوبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهاره فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس إن المؤمن لا ينجس فقوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس يدل بظاهره على أن المؤمن لا ينجس لا في الحياة ولا في الممات بعد الموت ولا في ولا في حال الحياة طيب وتغسيل الميت هذه تغسيل الميت طهارة مثل غسل الجناب أو مثل الوضوء فهذه طهارة مختصة بالميت لا لإزالة النجاسة عفوا لا لتطهيره بعد أن كان نجسا بالموت فالمؤمن لا ينجس فهو طاهر حيا وميتا والجنابة حدث لكنها لا يتحول معها المؤمن إلى نجس وقوله المؤمن لا ينجس إذا أخذنا بمفهوم المخالفة وما يسمى بمفهوم الصفه هنا وهو من أقوى أنواع مفهوم المخالفة فمعنى ذلك أن الكافر ينجس والله عز وجل قال إنما المشركون نجس والأقرب أن نجاستهم نجاسة معنوية ويحصل لهم نجاسة حسية بمقارفتهم للنجاسات وملابستهم لها وأما بعد الموت فيمكن أن يأخذ مفهوم المخالفة أيضا أن الكافر ينجس بالموت الله تعالى أعلم وهذا يدل على أن الجنوب هذا الحديث يدل على أن الجنوب يمكن له أن يخالط الناس ويجلس معهم نعم وأن الجناب لا تمنعه من شيء من ذلك لكن تمنعه من الصلاة وأما القراءة فقد ورد فيها أحاديث نعم وقد لا يصح منها شيء فالجنوب يقرأ عن ظهر قلب ولكنه لا يمس المصحف الجنوب والحائض يقرأ لكن من غير مس وكل الأحاديث اللي قد لا تصح في هذا والمسألة في خلاف مشهور على كل حال تفضل نعم اللي بعده عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وقالت وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه يعني قبل الإدخال في الإناء الحديث, الحديث الذي عند مسلم نعم أو في رواية للحديث عند مسلم نعم بدأ بغسل يديه قبل أن يدخل يديه في الإنام غسل يديه وتوضع وضوءه للصلاة وضوءه للصلاة ظاهره أنه توضع وضوءا شرعيا على الهيئة المعروفة هذا الظاهر نعم وعلى يكون ذلك أيضا من قبيل الطهارة الشرعية وهذا هو الأقرب أنه يبدأ فيتوضأ وضوءه للصلاة ثم بعد ذلك يفعل ما ذكر وهذا الوضوء هل يكفيه عن غسل هذه الأعضاء مرة ثانية إذا أفاض على جسده الآن لو أنه أفاض على جسده ترك اليد اللي غسلها حينما توضأ وضوءه للصلاة هل يجزئه في احتمال والظاهر أنه يجزئه لأنه غسله غسل هذا العضو أثناء الغسل في تفصيلاته ومضامينه فبدأ بالوضوء فغسل اليد والوجه وال... فبقي أن يعمم الماء على سائر الجسد فلو أن الإنسان اغتسل أفاض الماء على جسده من غير أن يتوضى فإن ذلك يصح ويجزئه ويبقى الكلام في المضمضة والاستنشاق والسنة أن يبدأ كما في آل الحديث يتوضأ وضوءه للصلاة وهذا الوضوء للصلاة يجزئه عن غسل هذه الأعضاء ثانية يجزئه عنها هذا الكلام في الإجزاء لكن أفاض الماء عليه أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده يفهم منه أن أفاض الماء على سائر الجسد لكن الكلام في الإجزاء الكلام في الإجزاء هل يجزئه ذلك كل ما يجزئه إذا أفاض الماء ثم لفظة سائر أفاض الماء على سائر جسده لا تعني على جميع لأن كلمة سائر تدل على الباقي تدل على الباقي لا لا جاء الأذان طيب كيف الآن نكمل بعد الأذان هذا حديث نكمله بعد الأذان إن شاء الله نعم نعم ويحتمل أن يكون قدم هذه الأعضاء الأعضاء الوضوء تشريفا لها ولم يقصد بذلك الوضوء ولكن الظاهر والله تعالى أعلم أن المقصود بذلك الوضوء توضأ وضوءه للصلاة نعم وعلى كل حال ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره يخلل بيده شعره تفسرها الرواية الأخرى في مسلم ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول في أصول الشعر لاحظ الآن الرواية الثانية يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر هنا قالت ثم يخلل بيده شعره يعني ممكن حينما أفاض الماء عليه حينما اغتسل جلس يخلل ما علق برأسيه لكن هنا في الرواية الثانية ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر في أصول الشعر وفي رواية أخرى عند النساء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب رأسه ثم يحشي عليه ثلاثا وهذه مقيدة بالرأس والأولى عام فيدخل أصابعه في أصول الشعر وفي الرواية التي ذكرها هنا ثم يخلل بيده شعره فهل يدخل فيه اللحية؟ إذا حملنا الرواية المطلقة على المقيدة قلنا إن المقصود شعر الرأس وإذا أخذنا بالرواية المطلقة دخل فيه اللحية لأنه من جملة الشعر وعلى كل حال لا إشكال يمكن أن يقاس هذا على هذا فيقال اللحية بحاجة إلى تخليل وأن يصل الماء إلى منابت الشعر فيها وإلى الجلد وهذا لا إشكال فيه بالنسبة للغسل وعلى كل حال قالت ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره نعم حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته ظن يمكن أن تحمل معنى علمة الظن يأتي بمعنى العلم وتحتمل أن تكون بمعنى غلب على ظنه ذلك وهذه الأمور إنما تبنى على غلبة الظن في الواقع إنه يصعب على الإنسان أن يتحقق من كل موضع شعره أنه قد وصله الماء لكن بغلبة الظن نعم، أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده ثم غسل السائر جسده، وفي رواية عند مسلم ثم رجليه، ثم رجليه، وهذه الرواية تحتمل أنه أخرها كما يأتي في حديث ميمونة، أخر غسل الرجليه، وتحتمل أن يكون غسلها مع مع غسله، لم يؤخرها، ويأتي الكلام على هذا إن شاء الله. وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. الآن هذه طهارة شرعية فكن المرأة تدخل يدها في الإناء لتأخذ منه الماء معنى ذلك أن ما بقي يكون في حكم فضل ما تطهرت به المرأة من الماء وقد ورد في حديث أنهي أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة و... فماذا يقال فيه نعم، هذا الحديث يدل على جواز ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة كيف يقال الحديث ضعيف كيف شلون أو يحمل على أنه ما خلت به المرأة كيف شلون تغريف؟ لا كيف لا لا لا لا لا تأخذ منه بيدها تختلف يدها مع يده صلى الله عليه وسلم في الإناء نعم كيف ظهر غير واجبة نعم إما أن يقال بأن هذا على الإطلاق أو يقال بأن الحديث ضعيف أصلا أو يقال بأن ذلك مما يختص بما خلت به المرأة نعم ولكن يرده أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة قد خلت بالماء فمن أهل العلم قال إن ذلك يدل على الكراهة فحسب كراهة التنزيه فعلى كل حال يجوز للإنسان أن يتوضأ بالماء الذي بفضل طهور المرأة وهو الماء الذي توضعت منه أو اغتسلت منه يجوز ذلك وسواء خلت به أو لم تخلو به كل ذلك جائز فإن ذلك لا يغير حكم الماء والله تعالى أعلم على كل حال الحديث نهر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بفضل طهر ضعفه البخاري وجماعة ومنهم من حسنه كالترمذي. طيب نكتفي بهذا. آه. نعم. شلون للنهي اللي قالوا بعدم الجواز؟ قالوا إن إيه قالوا تعبدية تعبدية طيب تبغون نتكلم عن بقية ما كنا نتحدث عنه فيما يتصل بطلب العلم كان في جزئية من هنا أو تبغون نجاوب على الأسئلة باعتبار أن اتفقنا أنه أسبوع أسبوع ها ما يجي وقت ما يكفي ها الأسئلة طيب طيب هذا اتفقنا إنه آخر درس ولا لا إيه لعلly إن شاء الله أعطيكم دورة عن الصيام تعوضكم الانقطاع اللي يكون في الإجازة نشرح كتاب الصيام كاملا في شهر إن الله أحياناً أحياكم شعبان في الأسبوع الثاني من الدراسة يكون بين دورة المبتدئين والدورة المتقدمة الأسبوع الثاني نشرح فيها الصيام كاملا ممكن كل يوم نشرح خمسة أحاديث ويمكن يجي خمسة سلاثين حديث تقريبا كل يوم خمسة أحاديث في شعبان في هذا المسجد إن شاء الله في هذا المسجد وقبل الحج نشرح الحج أيضا في دورة كاملة كاملا بإذن الله عز وجل كيف السفع الأول من الدراسة أسبوع الأول من الدراسة لا في الدورة المتقدمة الأسبوع الثاني يكون عندنا دورة هنا إن شاء الله إذا بغيت ونأتي فيها على الصيام لأنه شهر شعبان قبل رمضان وقبل الحج دورة في الحج من الكتاب نفسه إن شاء الله بإذن الله وهذه تكفي عن دورة الصيف <تصفيق> طيب نبدأ بالأسئلة اللي من أول وموبحر، موبحر، موبحر شوي، ها؟ بارد؟ طيب، خلاص مادام بارد خلوه ها؟ يمكن يعني اشرب ال، ها؟